بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرمون وأكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرؤ ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إن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 فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين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 وقيضنا لهم قُرَنَا فزينوا لهم ما بين أَيْدِيهِمْ وما خلفهم وحق عليهم القول في أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَّهُمْ كانوا خاسرين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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره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 ويوم يناديهم أَيْنَ شركائي قالوا آذناك كَمَا منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ من دعاء الخير وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ وَالَّذِي أَمْسَكَتْ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي 124. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وليغ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو